ثم بشتي توليتهم و بشتا خدا اذي سوزي و عنده هندو مصبي و عمل بينكر هردشتكي خدت على امري و بكري و تشلكر و و من بعد ذلك بشتي فيه خركي بشتي اف سوزتها و خدت على جوتي فلولا فضل الله عليك بجهك ابن اجبر هند بكو خدت على قنجيل قل وكر وَرَحْمَتُهُ وَرَحْمَ فُوَبِرْ لَكُنْتُمْ من الخاسرين هل تشوان كسابن او اتخسارت؟ بس قد تعالى رحمة فوبر عن جيل جل وكر خلاص كرن اب